وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِن فَقَالَ لَذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلْنَاسِ وَلَا تَفْسُوْمُنَهُ وَلَا تَفْسُوْمُنَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَأَى ظُهُورِهِمْ وَجَتَرُوا بِهِ تَمَنَّ قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا وَيُحِبُّونَ أَن 114. ويحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحتبنهم بمفاذة من العذاب ولهم عذاب أليم 115. ولله ملك الشماوات والأرض والله على كل شيء قدير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 اؤنا في خلق السماوات والارض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فتنا عذابانا ربنا اين كَمَن تدخل النار فقد أخزيته وَمَا للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا 111. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخذنا يوم القيامة إن إنك لا تخلف الميعاد.